الأزهار Cofat quattora, la tadri Fog algheimate, aina tadhar Jāetha qataratun tajri Ayaa ma'na, narkudu, nalad Cālet quattora, samina Cam ashtar كفاح قمت على جبهه فلاح يحرث ارضه كل صباح يعمل يعمل لا يرتاح أما انا انا سموني كفاح قمت على جبهه فلاح يحرث أرضه كل صباح يعمل يعمل لا يرتاح مضطري بين كل قبراتي ans في الماء يبي سرور تصرف والكله بغسله قالت قط ورجع لك متسلل بهدوء لو كنت عرفتي من ايين جيتك كان ما كان الا عين هي لنكون اصدقاء لا نسرف في صرف الماء